بسم الله الرحمن الرحيم سلام لمن صادا المقامات الحمد سماء تذكر بظل القدس الحق بظل صوفيا رحمه الله صوفيا رحمه الله يعلي عرونه ذلك اللهم هاجر نهر كرى ونبع زلال يروي الغلو ويشفي يطرد عن النفوس ظما ويزيل عن القلوب صدا اجمل حلمه في الحب قوه يحبهم ويحبون هل رايت فقيرا في البقر ابدا أبصرت ابصرت محبوسا في الخيب سردا فليتاك تحلو والحياه مريره وليتاك ترضى والانام اجيبها كل القرآن وأعرف أن من البشاة تجرت العصر أعداء من السلس من, من يأتي على عن العفر ويقص الجره أو اعتذر سننا عنده سبعين مرات أعلم قادير تجري في أعينتها أنت مقادرة أعيب المتعين وخفة طوار فؤاد حركه الاجهاد في وعجب البشريه من سفه ورسم هذا الواحد واباد الاحياء لو انني قتلت وصلت وقيلت في هذه القصيده انها ما ولا قضيه محلاثا بالفوائز ودينة بالقرائد ووجكا بالفرائد دارة بالشوارع المء الثلال لكل خاذل ووادي وهو الحقائد تنصرها القصايد وإذا أردت أن صدق مقامات الله وسلم على صفوه الحواضر والمواد الذي تصرفت بذكره النوابه والهادي الى كل فرد مناد على اله البرره اربعه الخيره ايه العشره واهل الشجره افيان للانتاج الاعلامي والتوزيع تقدم مقامات الاخره لفضيله الشيخ الدكتور احمد <تصفيق> إن هذا القرآن يهزي للذي هي أقوى سامعتك. كل مؤلف له عنوان والقرآن كتاب الرحمن كل مؤلف إذا ألف كتابا أو دبج خطابا اعتذر في مقدمته إذا خالق صوابا إلا الله فانه تحدى فقال ذلك الكتاب لا ريب فيه فعجز كل ذي فيه تقرأ المصلف وتطالع المؤلفات وتسمع القصائد تشجيك الشوارد ثم تسمع القرآن المرتل فإذا هو الأكمل والأجمل والانبل قرآن يخاطب النفس فتخشى والقلب فيخضع والروح فتقنع والأذن فتسمع والعين فتدمع ولو نزل على صخرين فصدع له حلاوة وعليه طلاوة لا يشبع منه العلماء أفحم الحطباء وأخرس الفصحاء وأسكت الشعراء وتحدى العرب العرباء قوة برهان ووضوح حجه تتحاكم العقول إليه ولا يقاس أي كتاب إليه حارت الأذهان في وصفه وعجبت البشرية من سكته ورصفه تلاوته تذهب احزانك وتثير اشجانك وترفع شانك وتثقر ميزانك قارئه ينتظر الرحمات ويرقب البركات وكل حرف بعشر حسنات حسن نظام ودقه انسجام هو كتاب الحكمة والطريق الى كل نعمه والصارف لكل نبلي. القرآن مال من لا مال له وعشيرة من لا عشيرة له والسلوة في الغربة والأنيس في الوحشة والشفاء لكل مرض والدواء لكل داء يشرح صدرك ويرفع ذكرك شافع مشفى يؤنسك في القبر يحفظك في الحشر ينجيك على الصراط ويحميك من غضب الجبار عين بلا قرآن خائمة ويد بلا قرآن جانية وأذن بلا قرآن آثمة وحفل بلا قرآن زور ومجلس بلا قرآن لهم وحديث بلا قرآن لهم وكاتب بلا قرآن أفاك وتاجر بلا قرآن غشاش وحياة بلا قرآن موت وحضارة بلا قرآن لعنة وثقافة بلا قرآن محزلة والقرآن كلام الله وأمانة جبريل ورسالة محمد ودستور أمة وحل لمشكلات البشرية وشفاء للأسقام الإنسانية وغيث لأهل الأرض فيه قصة الإنسان ومسيرة الخلق وتوحيد الخالق وصفات الرسل وخبر الملائكة ونعيم الجنة وعذاب النار وهو المعجزة الخالده والمجد الباقي والشرف المليم فيه الفاتحة الشافية الكافية وفيه البقرة الحافلة بالأحكام في أبدع نظام وأروع كلام وفيه المنجية من عذاب القبر وروعه الحشر وفيه آية الكرسي الحافظة من كل شيطان والحارسة من كل مارد وفيه سورة الإخلاص التي فيها صفة الرحمن ومدح الديان وفيه المعوذات والمحصنات من الشرور والسيئات هو زاد العبد الصادق في سفر الحيانة وهو قوت القلب المؤمن في رحلة العمر. يقال لصاحبه في الجنة اقرأ وارتق ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها والقرآن حجة اللفع عليك. فطوبى لمن صاحب القرآن وعكف عليه وتغنى به وأحيا به ليلة واجرى به دمعة فهذا هو السعيد الناجي والولي الصالح فهذا القران هو مادوبه الله وضيافته ومائدته فمن قبل الضيافه نال التكريم وحظي بالزلفى وحصل على الفوز وادرك الفلاح قال طائفه نعم للقران فحكموا العالم واقاموا خلافه وبنوا مجدا وافسسوا كيانا فلما قدم اشقاهم قال للقرآن لا فأصبح قومه أجانب على الشعوب غرباء على الدنيا يتوسلون إلى المنظمات الدولية ليكونوا بها أعضاء وأصبحوا لأعدائهم ثابعين بعد أن كانوا خلفاء فاتحين وقال أكثر العالم للقرآن لا في أول مادة القانون وفي بداية الدستور وعند إصدار الحكم وزمن التنفيذ فنعم للقرآن عندهم في المسجد والمقبرة والصلاة والمأتم والموت ولا للقرآن في القصر والميدان والمصنع والشركة والجيش والاقتصاد والسياسة والفكر والفن فنعم للقرآن عند الموت ونال القرآن عند الحياة أتى حكم الجاهل الذي ومن أحسن من الله حفرا لقوم يوطنون وحسرتاه يوم نغي القرآن عن العالم كيف عذب وسحق ومزق ولو كان القرآن معه لما قامت الحرب العالمية الأولى والثانية ولو كان القرآن في قلوب الأمريكان لما دمروا البشر وأزفقوا الأرواح في نجزاك وهي بوشيما لأن القرآن ينادي ولا تفسدوا في الأرض بعد إزلاقنا ولو شع نور القرآن في قلوب الروس والصرب، لما أباد الحرب والنسل في الروسنة والنبسك وكوسوفا وشيشان. لان القران يحرم هذا الصنيع والفعل الشنيع. يا مجلس الامن حفظ اعضاءك ايه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون لينقلوها لشعوبهم التي عطلت القران وصدت عنه وهجرته فذاقت لباس الجوع والحوف والبأساء والمر وحسرته يوم عزل العلم عن القرآن فصار عزما طاغيا كافرا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وواءسفاه يوم أبعد الفن عن القرآن فصار فنا منسوخا تافها ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويوم فصلت السياسه عن القران بزغ ساسه طغاه حساه جبارون تفاحون فحق ويوم قطع الاتصال عن القران نتجت الاموال الملوثة ومعاملات المحرمات وتجارة الربا واحل الله البيع وحرم الربا يوم فقدت التربية روح القرآن وبركته ونوره شب جيل عاق متمرد متهتك فخلف من بعدهم خلف أضار الصلاه واتبع الشهوات يا حملة الاقلام يا رجال الإعلام عبوا من مورد القرآن العد الزلان لتعد الأمة بحديثكم. وتصلح الناس بكلامكم اكتب على مستشفيات العالم نصيبها من القرآن وإذا مرنت فهو يشكين واكتب على العيادات النفسية ألا بذكر الله تقمئن من ملك نور وسطر على المحاكمة <تصفيق> إن الله يأمر بالعجل والإحسان وإرتاء بالقربى وانقش على الفروق إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى علون لم تكتحل بالقرآن وصمت آذان لم تتشنف القران ومزقت أفئدة لا تحب القرآن وهدمت بيوت لا تدوي بالقرآن ومحقت شعوب لا تتحاكم إلى القرآن وهذا أمة لن تعمل بالقرآن والليل عيتك مز الكون سبحان من أسرى فتحمبك الدنيا فأشرة مرها فتلدك الأحباد يبوك أولادها سلام لمن صاغ المقاما يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلهي ونرسل مقرامة الإنسان محمد بن عبد الوحيد محمد بن عبد الوحيد. الإمام المجدد شيخ الإسلام الوحيد الذي جدد في دين النبي محمد أصبح في الإسلام مغلوم دعا إلى توحيد الأسره وتابع الرسول وجمع بين المقول والمر أغر تسرق من عين ملحمة من, من الضياء لتجلو حندس الظلم في همة عصفت كالدهر واتقدت كأنه الغيب يسقي الأرض بالضيح خرج في زمن أحوج ما يكون إلى مثل في علمه وعقله فذكر الخلف عقيدة السلف فدرع بالعلم في فترة ركنت العقول إلى الجهل وتسلح بالصبر في زمن قل فيه الناصر لأهل الفضل صحح للناس اصل المعتقد الحق في ربهم سبارك في عداه ونفض عن عقول أهل زمانه ما نال جناب التوحيد وشوها محياه فحما جناب التوحيد وسد كل ذريعة تخضي إلى الشرك بالحميل كان صاحب أثر ودليل وتحصيل شرعي وتأصيل ولم تكن دعوته فكرية تبنى على اكتراضات الوقول بل اثريه سلفية تقوم على ما صح من المنقول هذا الايمان لم يشغل الأمة بعلم الكلام بل اسعد الناس بميراث سيد الأنام وسلمه الله من طيش الفلاسفة أهل الزيغ والسفه، فكان صاحب حجة قادمة على سنة الماضية على طريقة من من السلف الأبرار فذنا يعرض المسألة في سهولة ويسر مجانبا المشقة والرسر فدنا إليه قطاف الملة المحمدية وجبيت إليه ثمار الشريعة الأحمدية. كان في زمنه علماء، وفي عقله فقهاء. لكن منهم من ظن أن السلامة بالسكوز ولزوم البيوت، ومنهم من كان في علمه لوثه من البدع. فكيف يدعو إلى ما أنزله الله وشرع ومنهم من اشتغل بالمناصب عن أداء الواجب، فهمه ثمن بخس. دراهم معدودة من الحطام يأخذ بها ثمنا لفتاة يتخذ بها جاه عند الطرام يرى أحدهم جهال يطوفون بالقوة فلا يغضب ولا يتوش لأن دماء حب الدنيا في عروقه تجمد، فهو تائه، باردا متبلد أما هذا الإمام المحفوظ بالعناية فأشرقت شمسه من مطالع السنة وصارت قافلته الميمونة إلى الجنة هذا المجدد لم يأتي بمرفوم من الآثام ولم يطلب بالمنزل لدى العامة والمكانة بل جاء ليحيي يعيد الأمة إلى سيرتها الربانية فجاء الإمام الذي ما تندس بالدنيا جلبابه ولا اتسخت بالبدعة ثيابه تحذوه همة عارمة فدع الناس إلى تجديد من درس من الدين وإظهار ما خفي من دعوة سيد المرسلين فكان الناس معه أقسام ثلاثة فأصحاب حسد بل رشدهم وكتب لسان حالهم لماذا اختير هذا من بيننا إنه يدعو إلى غير ديننا فكبتهم الله بنصر هذا الإمام وتآكل حسدهم في صدورهم على مر الأيام وأصحاب بدعة الهوى سقط نجمهم وهوى وذاق منهم الأمر فاحتسب الأجر والصف وأصحاب قلوب حية وفطر ندي عرفوا أن دعوته مرضية سلفيه فركبوا في سفينه مع هذا الامام الرشيد حتى وصلوا معه إلى شاطئ الإصلاح وساحل ثلاث واعلم أن الصادق يجعل الله لدعوته التأييد والتمكين، والكاذب يبهر الله عواره ولو بعد حين. وهذا الإمام كان قصده تصحيح معتقد التوحيد مما أصابه من الأدران والإنجاز فاصاب من الحقيقة ولزم أحسن طريقه فتقبلها عباد الله بقبول حسن وعدوها عليهم من اعظم المؤمن بدا الامام بالتوحيد لانه المساله الكبرى والعروه الوثقى لانه من يعلم الناس الفروع وقد ذهبت الاصول كمثل من يداوي الاجسام وقد فقدت العقول وقبل ان تدرس الناس الفروع الفقهيه صحت لهم مساله الالوهيه لتؤتى البيوت من ابوابها وترد المسببات الى اسبابها وقبل ان يعلم الناس السياسه وطرق الوصول الى الرئاسه يجب تعليمهم الدين الخالق الذي دعا اليه الانبياء والتوحيد الحق الذي جاءت به المله الغراء كانت دعوه الامام المجد تنص على ان يعبد الله وحده ويوحد قبل ان يعلم الناس الاحكام لابد أن تطهر قلوبهم من التعلق بالانفاق وأن تزكى ضمائرهم من التعلق بالأزمان. لقد استقبلت الأمة دعوة هذا الايمان فصار للمساجد دوي كدوين نح، بالعلم الصغير، وصارت كتائب التوحيد تزيل القباب عن القبور، وانتشر دعاه الحق ينفضون آثار الشرك والبدعة من الصدور. فصار العامي بنور هذه الدعوه اصفى توحيدا لما جعل الله في قلبه من نور المعرفة بعد أن عم الشرور وحار الناس في ظلمات الشرك بين نظور وقدور وسحر وكثانه وقدور تجدد الله بهذا الإمام معالم الدين وايده بكتائب الموحدين الحمد لله رب العالمين حمدا على جلال النعمة وانكشاف النعمة وصلاح الامر <تصفيق> المقال تلك السرى ونقص عليك من أنبائها لما مولى ليس دون الفضل فوا تامل كيف اسنام شهر من على الملك واقها؟ انا ابو كثير جريء من كثير فسئلني عن التاريخ فاني في علمه شد يا ابا كثير فضلك كبير فما هو التعليق على أحداث منصرها لك بالتحقيق تقدموا وتكلموا مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم مولد النبي وإشراء وهو فتح الله على هذا الكون ونبأ عظيم ما سمع بمثله في حركة ولا صدر فهجرته إلى المدينة بداية الانتباق وفجر الإشراء بها قامت الدولة وصار للاسلام جوة وصدر وغزوة إثبات صدق الصحابة وقطع الرؤوس الكذابة وجلال للدين ومهابة فوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم نزفت منها القلوب دما، وامتلأت النفوس ألم وهي دليل على ان لا إلا للواحد وما مخلوق بهذه الدنيا خالد فمعركه القادسية مشهد من مشاهد الحق إذا هجم ونهاية واحقة لدولة العجم وأن من عذاب أثمان فليس له شيء ومعركة اليرموج فرار الغوم كريم ولكل طاهية يوم معلوم وأن الدين أمضى سيفه المكاتبين وعين جالون نهاية المغروم ومأساة دون به المغروم على عيدي أتباع الرسول فحقين حقين تمريض الباطل بالقين وهي يوم جلاء الصليب من فلسطين فموت خالد بن الوليد رضي الله عنه على عن الفراش دليل على ان من اجل درع حصيص وموته مصيبه للموحدين وفرحه عابره للكافرين وكان الموت هذا من خالد فاتاه على غره وهو قام ففتنه القول بخلق القران هي نتاج فلسفه الشبعان التي زاحم بها المامور الشريعة ولكن الله نصر الحق وأتباعه وهزم الباطل وأشكره احسنت أحسنت هذا الحوار فهل لا تحادثنا عن بعض ما ورد في التاريخ من الأخبار حسنا لك ما تريد قافر عنه ثلاثة كلمات محيطة يقول ما علمت لكم من إله إله فدس أنفه بالقيم وأليس لي ملكم فاخرج منها وهو لعينه وما أريكم إلا ما أرى فما بعد بعدها أول من على الملك يا لله العجب كوندماء امرأه هدمت رجال العرب فكيف لو كانت رجلا يوم كانت تركيا تحكم بالشريعة السمحاء أرسلت للعالم الزعماء والأدباء والعلماء فلما حكمت بمنهج الكافرين أرسلت للعالم الحلاقين والراقصين والمغنين اهدت لنا فرسان سلمان، ووفد صهيم من الرمان فأهدى لهم رسولنا القرآن والإيمان الجيش إذا لم يصم رمضان يخدم في حزيران وجيش لا يؤمن بتعاليم جبريل لا ينتصر على إكرائه التاريخ إن شئت جعلته شريفا أو سخيفا فالتاريخ الشريف تاريخ الفتوحات والانتصارات والدروس المستفادة من النكبات والتاريخ السخيف تاريخ القيام وكيف كانت تضرب العيذان. وخبر الجواري في قصر السفاح. اقرأ التاريخ في التاريخ ولا قو ليس دون الخان. في التاريخ فقال الجارية غضبت على الخليفة، فأهداها قطيفة، فعادت لهم. لا بد أن يقرن التاريخ بالاثر ويرصع والسيار. وتستفاد منه العبر تاريخ ابن خلدون مقدمة بلا كتاب لكنها عجب من العجاب وتاريخ ابن الجوزي غرائب وعجائب، كأنه لابد في كل قصة من مصائر وتاريخ ابن كثير أحسن الجميع بلا نكين لكنه قول في تراجم الشعراء وقصر في تراجم العلماء العظمة في اتباع المعصول لا في المناصب والرسول والدليل على ما أقول أن ذلك صفحة لجهوده الاسلاميه السنه البشر أقلام تكتب السير إذا ذكر عمر بن عبد العزيز قال الناس رحمه الله وإذا ذكر الحاكم الفاطمي قال الناس قاتله الله لما تولى بن أمية الخلافة قالوا سوف تبقى لنا دوله فما أكمل ثمانين عام فلما تولى بنو العباس قالوا سوف نحكم الأرض بالآثار والنظر حتى خروج النهب المنتظر فلم يبق لهم في الأرض مكان كأنهم خبر كانوا. من قرأ التاريخ هيجه على المكان وللكساء والابتداء. كم في التاريخ من زفرة لقد كان في حصصهم عبرة أما تالحنا نحن المسلمين فيقول عن صفي الدين بل الرماح العوالي علينا عالينا واستشهد البيضها ضرجة لما تعينا وإن بعوقانة الأيام آمينا إنا لقوم أبد أخلاقنا إِنَّ ليس يغلينا <تصفيق> لأولائر <تصفيق> لأولائر <تصفيق> لأولائر وفي دفتر الأمجاد لتدري تكتبها الزرور ليس حبا فطعة معزوفة من يراعي الشاعر المنتحب ليس حبا غازل يمطيرنا في سطور الكاتب الحر الأبي ما قفى هو الحب ولا ضبية الباني وذكرى زينبي ما درى مجنون ليلة سره عبت ذاكاه يا مصطاخبي إنما الحب دم تنزيفه في سبيل الله خير القرب أو دموع ثره تبعاتها ساحرا اصداق من قلب الصبي او سجود خاشع ترسومه او بصدق الطين فاسجد وقوم الحب على المحبين قرب وبه قامت السماوات والارض ومن لم يدخل جنة الحب لن يلال الخر بالحب عبد الرب وترك الذنب وهان الخط واحتمل الكر عقل بلا حب لا يفكر وعين بلا حب لا تبصر وسماء بلا حب لا تمل وروض بلا حب لا يزهر وسفينة بلا حب لا تبحر بالحب تتآلق المجرار وبالحب تدوم المتغار بالحب ترتسم على السغر البسم وتنطلق من الفجر النسمة وتشد الطيور بالنغمة أرض بلا حب صحراء وحذيقة بلا حب جرداء بالحب ترجع الأم وليدها وتروم الناقة وحيدا بالحب يقع المفار والضم والعناق وبالحب يعم السلام والمودة والوئام. الحب بساط القرب بين الاحباب فبالحب يفهم الطلاب كلام المعلم وبالحب يسير الجيش وراء القائد والتقدم وبالحب تدهي المعي ويعمل بالأحكام الشرعية وتصان الحرمات وتقدس القربى لكن أعظم الحب ما جاءت به الميلة أجمل كلمة في الحب قول الرحمن يحبهم ويحبونه فلا تطلب حبا دونه أحب امرؤ القيس فتى وأحب أبو جهل العزة ومناه وأحب قارون الذهب فأفلسوا جميعا لأنهم أخطأوا خطأ شريعا أما حب بلال بن رباح فهو البر والصلاح سحب على الرمضاء فنادى رب الأرض والسماء انبعث من قلب المحب أحد أحد لان في القلب إيمانا كجبل وحب إذا كان حب الهائلين من الورى بليل وسليل يسلب اللب والعقل فماذا عسى ان يصنع الهائم الذي ترى قلبه شوفا إلى العالم الآخر. دعني من حب مجنون ليلة ومعشوق عطرى فلطالما نطقت بأشعارهم الطروس وضاقت بأخبارهم النفوس وخدعت بقصائدهم الأجيال واتبعهم الغذان فحدثني عن أنباء الأنبياء وهم من أجل حب الرب يهجرون الآباء والأبناء فإبراهيم يتبرأ من أبيه ونوح من بنيه وامرأة فرعون تلغي بنفسها عقد المكان لأن البقاء مع كافر السفاة هذا هو عالم الحب بتضحياته بأفراحه وأكراحه وهو حب يصلك بردوان من رضاه مقرم وعفوه مكسب والله ما نظرات عيني لغيركم والحب والأشواق والمهج والله ما نارت عيني لغيركم يا واهب الحب والأشواق والمهج والله ويصيح في نجد وقد غلبه الوجد كيف نبكي فإذا بكاؤه على الأطلال وإذا دموعه تسفح على الرمال إنه هيام العقل بلا وادة وحيرة الإنسان بلا مهادة ورسولنا يذوق الويلاء ويعيش النكبات ثم ينادي مولاه في مناجات وإخبات ويقول لك العثبى حتى ترضى شغلونا بالروايات الشرقية والمسرحيات الغربية ويل هذا الجيل ويله سهر مع غراميات ألف ليلة وليله وفي الذكر المنزل والحديث المبجل من قصص الحب الصادقة والمعاني الناطقة ما يخلب اللب ويستميل القلب اخرجونا يا قوم من ظلمات عشق الأعوام والهيان في الأهداف فكل ما فوق التراب تراب وادخلونا في عالم الحب الراقي والدواء الواقع الذي تطير له الأرواح وتهتز له الأشباح في ملكوت الخلود وعلى بساط رب الوجود دع حب هؤلاء فإنهم مرضى وتعال إلى الواحد الأحد وناد وعجلت إليك ربه ترضى علمني الحب من سورة الرحمن ولا تكدر خاطري بهيام ضبية البام أنا ما أحب لغة العيون ولكني أحب لغة القلوب ولا استباع فلسات ابي نواس والمجنون ولكني أرتع في رياض الكتاب المكنون الحب الصادق في الجامعة والمسلمين والمسلمات والغرام الرخيص في مسرح الفنانين والفنانات أستعرض نصوص الحب في وثيقة الوحي المقدس لترى فيها حياة الأنفس فالحب الأرضي يقتل الإنسان فيها قيمة والحب السماوي يدعو العبد الى حياة مستقيمة ليجد فضل الله ونعيزه ومعلفي في الحب قلت له التأذى فالدمع دمعي عيوني نحن بحاجة الى صوت خبيب بن علي وهو يلقي قصيدة الفداد على خشب في وفي إصرار وابال ولست ابالي حين اقتل مسلم على اي جنب كان في الله مصرع وذلك في ذات الاله واي شئ يبارك على اوصال شلو الممزع بارك الله فيك وفي اشلائك يا خبيث فانت الى قلوبنا حبيب اللهم واجعلنا ممن يحبك ويحب من يحبك ليؤنسنا قربك اللهم ازرع شجرة حبك في قلوبنا لنرى النور في قلوبنا وننجو من ذنوبنا ونطهر من عميك فليتك تحنو الحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضار وليت الذي بيني وبينك عمر وبيني وبين العالمين قرار فليتك تحنو الحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضار إذا الذي ديني وبين تعامل الله وضيني وبين العالمين وإذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فقط تراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي تراب كل الذي وكل الذي فوق التراب تراب وكل الذي فوق التراب تراب إذا افتخر الغرب بأن لديه النساء الحسناوات والفتيات الفاتنات فلن الفخر على الدنيا ان لدينا رساله ملات الكون نورا والعالم حبورا والدنيا تهورا وكل الذي فوق التراب تراب تراب تراب سلام لمن صاد المقام فاعبي وانذاك ينباطا لمي مية جاءتك من أمم ندادها من معاني النور والقلم واكتب به أحرف العلياء ان له نورا من الحق يمحو حالك الظلمين يا أيها الذي جمع الكتب أما سمعت نور والقلم إن القلم شأنه عجيب ونبأ عريب نحيف الجسم عظيم اسم إن خط في الورقاس أنصت بالقلم تجهز الجنود وترفع البنود وتوثق العقود وبحروفه تقبل المحاكم وتعقد المواسم وتقطع الجماجم وترد المظالم إن غضب فجر الدماء وأباد الأحياء وأشعل حربا وإن رضي منح المواهب وأهدى المناصب إن شاء فمداده سم الحياء وأم النكبات وسبب البلايا الموجع وإن أراد جعل سطوره نورا وصيرها سرورا وملأها حبورا هو رسول القرون الأول وخادم الدول وحافظ المال والنحل صار للحكمة إماما وللمعارف قائدا هماما لفظه أغلى من الياقوت به خط الوحي في الملكوت وهو أسحر من هاروت وماروت مصيبة القلم أنه يذيع الاسرار إذا تشجع ملأ الصفحات وبسط المختصرات وإذا جبن أنغز وأعجز وإن تحامل غمز ونبس تخاطب به الملوك وتقطع به الجبابرة الأعناق ويحذر به أهل الشخاق والنفاق وسوء الأحناق وبالقلم يقضى الأمر ويقع القتل والأسر ويمصت له الدهر به يقع العدل والحي والحق والزيد وهو القاضي على السيد وينسج ويدبرج يهدم بكلمة بناء عام ويلغي بجمله كيد اعوام كم من عقل قلقله ومن قصر زلزله ومن كيد ابطله برسائله عرفت الارض والسماء وعلى رسمه خلدت اثار الحكماء وعلى حركته نسجت ماثر العلماء افصح من اللسان واحفظ من الانسان اذا حملته الاصابع فانتظر القوارب له أزيز كأزيز النجل ودبيب كدبيب أرجل وحصاد كحصاد المنجل عار من اللباس دقيق الراس قوي الباس عظيم الأثر في الناس إن خط بالأحمر قلت هذا شفق أو دم على ورق وإن نسج بالسواد صار المداد كلون عيون العباد وإن كتب الأخضر قلت هذه طلعة بستان أو بهجة افنان إذا سهر رجع القهقرة وإذا شك مضى إلى الورى له رأس بلا عينين ولسان بلا شفتين وصدر بلا يدين لا يتكلم حتى يشبع ولا يسكت حتى يوضع ولا يكتب حتى يقرا إن صلته على مختصر شرحك أو على غامض اوضحه أو على سر فضحه أو على عاص نصحه إن كنت عربيا فهو أبصح من سحبان وإن كنت أعجميا صار أنطق من الهرمزان يسمعك وليس له أدنان إن لم تنام وإن قمت قام وإن جوعته صام وان اهملته هام متحبق يقظ فان اغسلته اجرى لعاب رحيقه من صدره بتار اعناق الانام بنفره سلاب افئده الملوك بسحره القلم بيانك طوع بنانك حاضر الفكر كثير الشكر يوافق المزاج في الاستقامه والعجاج والثباك والارتجاعد مسدد غضب ومليح إذا عتب وفصيح إذا حجب صمت الحكماء وما صمت وسكت الشعراء وما سكت ومات الملوك ولم يمت حذر به المصطفى الأكاسرة وأنذر به القياصرة وصدر به قتل حسين وخط به خلع الأمين يتململ في كفك تململ السبيل ويتقلب تقلب السقيم ويبكي بكاية خط به أفلاطون كتاب الجمهورية وعقام به المعتصم وقعة عموية ونقل لنا سيرة إسحاق وعجائب الآفاق وأخبار العشاق يفهم بالإشارة ويرسم العبارة إن كتب به الأحمق تدفق ولم يترفق وظل ولم يوفق وإن كتب به الرجل الرشيد جاءت بالقول السديد والعلم المجيد يطير العلم من الراس فيقيده القلم في القرطاس وله كل يوم شجون وعنده من الإكلة فنون يخون الحفظ وهو لا يخون صغير الجنب لكن قدم الأعلى الذي بشبهته تصاب من الأمر الكلى والمفاصل لعاب أفاع القاتلات لعاب وأري الجن اشتارته أي العواسل له ريقة طلما ولكن وقعها بآثاره في الشرق والغرب راض فصيح اذا استنطقته وهو راكب وآجم إن خاطبته وهو راكب رأيت جليلا شانه وهو مرهق بلم وسمينا خطبه وهو لاحق سلام لمن صاغ المقامات إنها فائق عشبا وفي دفتر الأمجاد لتهرق تكتبه <تصفيق> يا بني لا تشرك بالله إن مشرت العلم العظيم المقامة الأبوي هذه المقامة لأبناء الوصول وهي أعظم هدية وإنما العمل بالنيا وعبدوا الله ما لكم من إله غيره فمن فعل ذلك فإن الله ظهيره كلما سمعتم حديثا لصاحب الشفاعة تقولوا سمعا وطاعة وأصيكم ببر الآباء والأمهات وأنهاكم عن منع وهاد وتضييع الصلوات واتباع الشهوات والله الله في تدبر المثاني وهجر الأغاني وترك الأمان واعلموا أنه قامت عليكم الحجة وبانت المحجه وأوصيكم بتوقير شعائر الدين فإنها تقوى رب العالمين واستعدوا للرحيم فإنكم قادمون عما قريب واذا سمعتم لأماني فاجيبوا داعي الرحمن فليس بعد الاذان اعمال ولا اشغال بل ذهاب الى بيته الجلال وقد دعيكم فاجيبوا الداعي فاني اخشى على من تهاون بتكبيره الاحرام مع الامام ان يحرم التوفيق على الدوام لا يبلغه الله الورام ولقد نصحت ولي تجارب جمة ولقيت كل معلم مأمون فإذا النعيم وكل مال زائر يفنى ويبقى سعيكم للدين ولقد نصحت ولي تجارب جنبة ولقيت كل معلم مأمون فإذا النعيم وكل مال زائر يفنى ويبقى سعيكم للدين, للدين فإن النعيم وكل ما في العالم زائل ويبقى سعيكم للدين واعلم ان من صاحب الفساد ونقض الميثاق ابتلاه الله بالنفاق ولا تقول نحن في عصر الصبا فكم من سيف نبى وجواد كبا فهذا كلام من غره بالله الغرور حتى فاجأت قاصمة الخبور وترحت القبور وتذكروا ليلة لشبكها يوم القيامة فما أكثر الأسف فيها والندامة وتذكروا أول ساعة في القبر فما أعظمها من أمر ساعة ليس فيها جليس من الأريس يرتجف لها القلب. تخلى عنكم فيها الاحباب وترككم الاصحاب وجردوكم من الثياب ووسدوكم التراب الاموال بعدكم قسلت والبيوت سكنت والزوجات نكحت فاين القلوب والعقول ما لكم في ذهول وانتم في رقول فارقعوا بالاستغفار ما مزقته ايادي الذنوب الكبار واغسلوا بدموع العلوم غبار الغنوب أنيبوا إلى علام العلوم وعليكم السقوط ولذوم الهلوت والرضى بالخوت فإنه كاف لمن سيموت والحرص على تكبيرة الإحرام وسلامة الصدور من الآتام وإصابة الطعام وحسن الخلق مع الأنام عرضون صادق لدار السلام وطهروا القلوب من الإحن والزموا السنن وفروا من الفتن تجدون عونه عز وجل وقت المحن مع إصداله عليكم ثوب المنن وأشرف تاج تاج الديانة والصدق والأمانة والوقار والرزانة وثوب الرياء ثوب مخرب ورداء الكبر رداء الممنق ومرافقة الأشرار والفجار هي الخسار والبؤر وهم الدعاء إلى النار ومن ألال كلامه ووصل أرحامه وبدل طعامه ونشر سلامه أكرم الله في الجنة مقام وويل لمن كان خصمه لسانه وأشهد على نفسه اركانه واستشار في أمره شيطانه وأرخص للشهوات ايمانه وخلوة بكتاب ودمعة في محراب خير من القصور والقباب ومن عود لسانه الذكر وقلبه الشكر وعقله الفكر وبدنه الصدر نال أعظم الأجر وحط عنه الوزن وكل لباس يبلى إلا لباس التقوى ومن كان في دنياه شقية بمخالفة مولاه فهو في الآخرة أشقى والمأسور من أسره هوى. وعليكم يا أبنائي بالصبر على المصائب وبمجانبة الغضب وبالإخلاص في الطاعة والزهد والقناعه واعلموا أنه ليس معكم في شدائد الزمان غير الواحد الديان واتبعوا الرسول الكريم والزموا الصراط المستقيم واعلموا أن للذنوب مكثرات ولا أضر من المؤذقات وللذنب من الله طالب وعلى الضمائر مراقب وللاعمال محاسب واعلموا ان شرفكم صدق اللسان ونسبكم الاحسان وكنزكم الايمان ولن ينقذكم من النار الا طاعه العزيز الغفار واطلبوا الكفاف واستتروا بالعفاف وخذوا العفو والانصاف واسلكوا من الطريق الوسط ودعوا الغلو والشطط والتهور والغلط واسمعوا من النصيحة واعلموا أن الدنيا لا تساوي تسبيحة وصونوا أنفسكم من سؤال الناس واستغنوا عما في الأيدي باليأس واطلبوا العلم فإنه أجل المواهب وأكرم من كل المواهب والداء العضال. معادات الرجال ومن سالم الناس سلم ومن صمت غنب والناس لا يطلبون منك الأرزاق وإنما يطلبون جميل الأخلاق وأوصيكم بالألكار في طرفي النهار، وقرأوا القرآن كل يوم فإنه دواء الهموم والغموم وركعتان في السحر خير مما طلعت عليه الشمس والقمر ووقر الكبير وارحموا الصغير واحذروا أن يكون لسان أحدكم كالمقراض في الأعراض فإن هذا من ضعف البصيرة وخبت السيرة ورافقوا أهل الصلاح، ولا تستسروا شيئا من المعاصي ورافقوا من يأخذ بالنواصي وقسوة القلب يذيبها الملم والدمع من سجر والأسف من الذنب المنصرم ولا تتنعموا تناعم المترفين ولا تزعوا بانفسكم فعل الشحابين فإن المبالغة في الزينة للنساء والشهرة للسفهاء وأدمنوا الاستغفار في كل حين فإنه مفتاح رضا رب العالمين وهو قوة وتمكين وعلى كل كربة معين ومن لم يراقب الحسين ويردعه المشيب فليس له في الفضيله نصيب وويل لمن غرته دنيا وخدعه مناه وطوبى لعبد اذا انعم عليه شكر واذا ابتلي صبر واذا اذنب استغفر وعليكم بتوقير الصحابه وحب القرابه حفظكم الله بثين وعصمكم من نزغات الشياطين ويبقى سعيكم للدين سلام لمن صاغ المقامات إنها بيان به الأرواح تسلو وتطرب ستبقى عبيرا ذاكيا ايضا وفي دفتر الامجاد يكتب بندو سنجعل الله بعد شرير نقاهه الفرج الفرج بعد الشد اذا ضاق الامر اتسع واذا اشتد الحبل انقطع وإذا اشتد الظلام بدا الحجر وصطح سنه قاضية وحكمة قاضية فلتكن نفسك راضيه بعد الظماء ماء وظيم وبعد القحط غيث وطل فيا من بكى من ألمه ومرضه وكذر يا من بالغت الشدائد في رده وصده عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من حين دعي المقادير تدري في أعينتها ولا تديك الا إلا خالي البالي دعي المقادير تدري في أعينتها ولا تديك أن إلا البالي عين انتباهتها الله من يبدل الله من حل الى حالي يبدل الله من حل إلى حالي يا من شكى من القطور وعاش وهو منكور ودمعه من الحزن مسكور في قميص يوسف دواء عيني يعقوب وفي المعتسل البارد شفاء لمرض أيضا للمرض شفاء وللعله دواء وللظمأ ماء وللشدة رفاء وبعد الضراء سراء وبعد الظلام ضياء نار الخليل تصبح باليسر ظل الظليل والبحر أمام موسى يفتح السبيل ويونس بن متى يخرج من الظلمات الثلاث بلطف الجليل فقل لمن في حضيظ يأتي وعلى الشؤن هبطوا وفي مفألة القدر غلطوا اعلموا أنه ينزل الغيث من بعد ما خنفه كان بلال يسحب على الرمضاء ثم رفع على الكعبة لرفع النداء وإسماع الأرض صوت السماء كان يوسف مسجونا في الظهلين ثم ملك مصر بعد العلم وكان عمر يرعى الغنم بمكة ثم نشر بالعدل وهو الذي سحق الطغيان ودكت يا من ذاهمته الأحزان وبات وهو سهران وأصبح وهو حيران ألم تعلم أنه في كل يوم له شاه ويا من هده الهم وأبناه وأقلقه الكرب وأشقاه وزلزله الخطب وأبكاه اناثيكا ا لمن يضطر الى لا اذا اشتملت على ياس القلوب اذا اشتملت على القلوب وضاق بما به صدر الرحيم اذا اشتملت على ياس وضاق بما به الصدر الرحيم وباق على بما منك غوث الرحيم يمن به اللقيق المبتديمو يمن به اللقوف المسجد يمن بِهِ اللقوف يمن به اللقوف سينكسر قيد المحففين في زنزانات المتجبدين وسيسقط صوت الجلادي الذي قطعوا به جلودا معذبين وستمسح دموع اليتام وتعدأ أناس الأيام وتسكن صرخات هل رأيت فقيرا في الفقر أبدا؟ وهل أبصرت محبوسا في القيد فرمدا لن يدوم الضر منتزا لأنه لا أحد فردا صمد من أكثر للصرفاء جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا بلا حول ولا قوة إلا بالله تحمر الأسقال وتسهل الأحوال وتصلح الأحوال ويشرح البالي ويرضى اله الجمال بشر الليل بصبح صادق يطارده على رؤوس الجبال وبشر القفط بماء بماء يلاحقه من أعماق الرمال وبشر الفقير بماء يزيل عنه الإملاق والإنحاء واعلم أن لكل شدة مدر وأن على قدر المعونة تنزل المعونة وأن الله يستخرز البلاء بصادق الدعاء وخالص الرجاء واعلم أن في الشدائد إذابة الكبر واستدرار الذكر وجلب الشكر فرحل بقلبك إذا الهم مبارك واشرح صدرك عن ضيق المعترك ولا تأسف على ما مضى ومنهلك فليس بالهموم عليك ذلك واعلم أنه لا يدوم شيء من دوران الفنك وعسى أن تكون الشدة ارفق بك والمصيبة خير لك فإذا ضاقت بك السبل وانقطعت بك الحيل فالجا إذا الله عز وجل كم مرة تنسفنا فدعونا ربنا وهتفنا فانقذنا وأسعفنا وكم مرة جعنا ثم أطعمنا ربنا واشبعنا كم مرة زارنا الهم وبرح بنا الغم ثم عاد سرورنا وهم كم مره وقعنا في الشباك واوشكنا على الهلاك فكان بعون الله الانطلاق والانتكاث انت تتعامل مع لطيف بعباده معروف بندايه جواد في الاسعاف غالب على معاذ فإذا داهمتك الشدائد السود وحلت بك القيود وأظلم أمامك الوجود فعليك بالسجود ونادي يا معبود يا برجود أنت الرحيم الودود لترى الفرح والنصر والسعود كن كالنملة في صعود وهبوط ولا تعرف اليأس ولا القنود ولا تعترف بالإحباط في كل شوق، وكن كالنحلة في طلب رزقها قائم وفي حسن ظنها دائم وعلى الظهور حائمة، وليست مع اليأس نائمة. افتح عينيه، ارفع يديه، لا تساعد الهم عليه، ولا تدع اليأس إليه. اللهم سهل المحذور وهون المنون، وأشبع البطون. وافتح للمفهدين أبواب السجون واجعل الخائفين من أمنك في حصول اللهم أحلل الحبال المعقد وسهل الأمور المشددة واتشف السفد المنفدة وأجر إهام الليل المسدده فهل يرجى سواك وهل يعبد إلا اياك فهنيئا لمن دعاك وطوبى لمن ناجاك والصلاة والسلام على عفتك ومستقر نبذل الله من حل إلى حابك سلام لمن صاغ المقامات إنها بيان به الأرواح تسلو وتطرم ستبقى في انفاق الشباب وفي دفتر الامجاد يريدني تكتب كلا إذا بلغت من راق وظلم أن والمساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يرمي بالمساق فقد نامني عند القبور على البكى رفيقي لتذرى في الجموع فقال اتبكي كل قبر رايته لقبر ثوا لو اللواف الزكارك مقامة الزكار قري البكاء قصيقي لتذرى في الدموع الزوافك فقال أتبكي كل قبر رأيته يقمر انت بين اللواف لك فقلت له ان الشجا يبعث الشجا فداني فهذا كله قبر مالك فقلت له ان الشجا يبعث الشجا فداني فهذا كله قبر مالك الموت هادم اللذات ومفرق الجماعات مخرب الديار العامرات سق النفوس مرارة الكؤوس وانزل الثيجان من على الرؤوس نقل أهل القصور إلى القبور ساوى بين السيد والمسوس فجاء أهل الأفراح بالأسراح ونادى فيهم الرواح الرواح كم من وجه بكفه لطع وكم من رأس بفاسه حق ياخذ الطفل وفمه في ثدي امه ويخلق النائم وراسه على كم ينزل الفارس من على ظهر الفرس يخلع الوزير من الوزاره ويحط الامير من الاماره ويدوس ذا بأس الشديد والرأي السديد ولو كان خالد بن الوليد او هارون قشيد كسر ظهور الاكاسره وقصر آمال القياصرة زلزل اثاث سافان وما سلم منه سليمان وما نجا منه قحطان وعدمان لا يترك السلاطين حتى يوسدهم الطين لا تظن انك من هناك ولو سكنت على الابراج وهذه النار لا تبقي على احد ولا يدوم على حال لها شان اين الملوك ذو التلجان من يمن واين منهم اكاليل وتلجان أتى على كل أمر لأمر له حتى قبضك أن القوم ما كان. الموت كأس يدور على الأحياء، لا بد أن يشربه أبناء حواء. الموت ليس له موعد مناسب، فهو يأكل القاعد والماشي والراكب في ليلة إذا اكتمل الاضياء يقدم الموت بحفل يهجم بجنود يأخذ العريس أو نقود لأن مثله قطع المفروض يهلو الإنسان بالإيمان ويبارك له بالوزارة ثم يشمن عليه الموت باع يولد المولون ويعود المفقود ثم يفجئ الموت الجميع بروعته. فتمتزج بسمة المحب بدمجه يكتمل الاجتماع ويلتقي الأحزاب من كل البقاء فإذا تمت السعادة وكل قلب بلغ مراده وصل الموت ففرق الجمع وأسل الدم. إذا رأيت قصرا مشيدا وملكا عفيدا وبأسا شديدا فتذكر الموت فاذا القصر تراب والملك خراب والبأس سراب فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب طرحا ولكن اين من صح وأصلح فصار نصيحه اين من رفضت عليهم الرايات ورفعت لهم العلامات واقيمت لهم الحفلات أين من ولا وعدل وأين من ظلم ومن عدل؟ وأين من فجن وجلد وقتل أين من دارت عليه الكؤوس وانخلعت من هيبته النفوس وطارت بأوامر ذا الرؤوس ما ضهسل في ذكر الموت فخارت قوى وصاح أولى وضابهم كاد أن يطير لبه وأن ينفطر قريبا إذا رأيت الاخوان والجيران والخلان فتذكر كل من عليها كان وإذا شاهدت القصور والدور والحبور والسهور فتذكر أفلا يعلم اذا بعثر من في الحبور وحفظ في الله سمى الموت مصيبة وأنت عنه في غيبه الموت مباغث لا يستشحر لا يترك شابا ليكتمل شبابه ولا صاحبا ليتمتع بأصحابه ولا حبيبا يتأمس به أحبابه الموت له صور واشكال ومشاهد وأحوال مرة يقتل بسيف أو ريك أو داء أو جرح أو بعرق ينبغ أو بعض يمرض أو بحرض هائلة أو مجاعة قاتلة المهم أنه, أنه لا بد منه ولا محيص عنه يصبحكم أو يمسيكم وكل حي ثاني إلا الزين فسبحان من خلق الموت آية وجعله نهاية وصيره لكل حي غاية إنك ميت وإنهم ميتون فسق الجميع بِكَأْسِهِ فلا صاحب الْقَصْرِ نجاء ولا محب الدنيا عمر ولو رجى ولا الكاره له سلم منه وإن ذمه وهجى وهذه قصة إعدام لأحد الأعلام نسوقها لذوي الأسهام وهي قصيدة من أجمل المراه قالها الأبيض الشاعر أبو الحسن الأنباري في الوزير العباسي ابن بقير الذي قتله السلطان عبد الدولة وصلبه ببغداد ظلماً وعدواناً وحفظه فارتدت بغداد بكاء وعوينًا على وزيرها الملفة الكريم المتفزق صاحب الأياد العظيم وقام أبو الحسن الأنباري أصالفاً عن نفسه ونيابة عن الرجال والنساء والأطفال والأرامل من أرض بغداد وقدم هذه التعزية للوزير المقصول المصنوب المفترى عليه <تصفيق> الذي سلبت منه حياته واغتصبت منه روحه وسرقت منه ايامه الخالده يخاطبه وجه لوجه وهو على خشبه الموت مقطع الاوصان ممزق الثياب معفر الوجه تتقاطر دماؤه على الأرض وقد قابل الجمهور بقامته المهيبه ومد يديه المسمرتين على الخشبة كأنه يحيي ويشكر ويحتضن المحبين وهي فائقة إلى درجة أن القاتل عبد الدولة سمعها فبكى وأرسل دموعه وقال وددت لو أنني قتلت وصلبت وقيلت في هذه القصيرة وإليكم علوماً علوب في الحياة وفي الممات لحق أنت إحدى المعجبات كأن الناس حولك حين قام وفود نداك ايام الثلاث مددت يديك نحوهم اختفارك كمزهما إليهم ولما ضاق بطن الأرض عريقاً يضم عناك من ذادي الوثاة أثار الجو قبرك واستعامضوا علي الأكفال ثوب السافيات لعظمك في النفوس تبيت سرعة بحرات وحفاظ فقار لم أرى قبل جذعك قط تجر تمكن من علاق المكرم أسأت إلى النوائب فالستار فأنت قتيل سأل النائبات وطير دهرك الاحسان في إلينا من عظيم السيئات وكنت لمعشر ساعة فلم مضيتك فرط بالمنحسات غليل باطل لك في يخفف بالدموع الجاريات ولو اني قدرت على قيام بفرضك والحقوق الواجبات ملأت الارض من نظم القوافي ومحت بها وبحت بها خلافاً لا إثاناً ولكني أصبر عنك نفسي مخافة أن أعز من الغلاف وما لك تربه فأقول تسقى لأنك نفس هصل هاضلا عليك تحية الرحمن تسقى برحمان غواد الرافعه كبير ملأه فضيله الشيخ عائض ابن عبد الله القرني بالكثير من اللآلئ والذرر السمينة انتقتها لنا الأستاذة رائدة التميمي من قعله الواسع وأجاد عرضها وإبراز جمالها الأساتذة الكرام الأستاذ حمد الدرايه والاستاذ يوسف العقيل والاستاذ هشام القاضي يشاركهم الأستاذ المبدع عبد المجيد اليمني يزينها آيات كريمات بأصوات النذية من قرائنا الأفاضل القارئ أحمد سمير والقارئ أحمد السويل والقارئ خلطان العبيد والقارئ ياسر السكيباني تحفها حدائق الغناء من الشعر يشدو بها المنشد أبو عبد الملك والمنشد أبو عبد الإله والمنشد أبو عبد الرحمن قام على نظم هذه اللآلة في عقد فريض بديع الدكتور حمد كمال في الإفراج والهندسة الصوفية والمهندس محمد الفرجان في الإشراف النهائي وتسسين أناشيد أبو عزملك وباسمنا نهدي لكم بكل الحب والوفاء هذه السحبة علها أن تجد استحسانكم ورضاكم بعد رضا الله سبحانه وتعالى وإلى لقاء آخر مع إسلام جديد إن شاء الله أخوكم خالد ألمان